قو ل لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Oh, You لا تحضر رؤيا Like a baby. Thank you. Sil Altyazı M.K. Well, let's Ah! Uh Oh